بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشنداي مهربان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يس شوينبا بربيان وبود شوي اوليمانجي قربان وبتاك زوت وبشوقار كاتيكت كاتي دپريت هل في ذلك قسم لذي حجر آ يا أمانيك سوين ديان بيخورا شايسته سوين بيخواردن نين لايتي جيشتو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد آ نابي نيت كبر وردغاري تو تشيكر بغليعات ارمادات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ارم خاوني بايو د كواني اندروز نكرابول هم ولاد دا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد وتيكر بقالي سمود اواني كشاخي بردي اندتاشيل شي ودولا كان دا وفرعوني سنجي زور لولاد دا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وزوريان خرابت ياكر إنزا فروردقاري تو دايرتن بقامتي سزا إن ربك لبالمرصاد فراستي فروردقاري تو لك ميني استمكاران دايا فأما الإنسان سان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما زكاتك اخوه ادمي نعمتي بسردارشت او ضله پروردگارم رزيغتوم وام إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا وأقر تاقي كردوه روزي كمبيدا أو سادلي بالوردقار مرسواي كردوم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين نأوانيك أي بلكوا أيوه الرئيسي هتوان ناقرن وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حبًا جماً وهاني يكتري ناداً لسرفوار دمانيدانو هجاران بلكوا سراراي أمش بشكلكوري بجداران هموي بهالپدخون كلا إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صف صف وما لسامان تان خوج ده بخوج ويستني أشي زور نبي واب كان كاتي كزوي بطن ديد راب يكداو پاره پاره کرا پروردگار دی تو فرشتکانش پول پول دن يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى ولو رجد دوزق ده يندريد محشر لو رجد إنسان كردوي خوي بيردك ويتوا بلام أو بير كردنويت سسوديك بودا يقول يا ليتني قدمت لحياتي İnda badaakha wa dalih Khoz gala dunya da kari taakam peyş bakhistaya bo amjiyanam Fayawma idin la yu'adzi bu'adabahu ahad İnda lam rojada kas zay kas nadad wakwu siza ikhwa Wala yu'tiq wathaqahu ahad Wakas kalabtay kas nakad wakwu يا أيتهن النفس المطمَاء لو الرجدا بخخوا پرزد وترتأََنفس ب آام إغجعي إ رَبّك راضيةة مضيةة فَدخري فيِي عبااد وَودُخُل جَّتي بغير İnza bu çorun ağ bunda ta kekani, men, bu çorun ağ baştiyim